يا املك تابي لمن تن تسون الحق قوم بف في واتصمون الحق وَقَالُوا إِنْ فَتَنْتُمْ مِن أَمْرِ الْكِتَابِ أَمَرُوا بِالَّذِي أُذِلَّ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا, آمنوا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَغْيَعَ زِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْثَىٰ أَعَدٌ مِثْلَ مَا أُمْ قل ان الفضل بيد الله يجي من يشاء والله هو